একচল্লিশ নম্বর চৌত্রিশ হে নবী ভালো আর মন্দ কখনো এক হতে পারে না তুমি ভালো দিয়ে মন্দকে প্রতিহত করো তাহলে তুমি দেখবে যে जरा तुम बिरोधित तुम्हारे परम बंधु शत्रु के परित ना कर जय करतार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 فلما كلمه قَالَ إنك اليوم لدينا مكين أمين قال جعلني على خزائل الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء جأتوني به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 مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا ما تفقدون قالوا نفقد صوع الملك ولمن جاء به حل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا جزاؤه ان كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رفعه فهو جزاؤه كذلك نجز الظالمين فبدا بأوعيتهم قذ له عناء فيه ثم استخرجها من وعاء খুদা খাওয়া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 शुक्रवार सकाल साढ़े स्टूडेंट ऑफ इलामिक इंटरनैशनल स्कूल वरहम be with them M U L I M I'm so blessed to be with them I Don't know about you I know about me I'm proud and everywhere I see on TV People talking trash about the way I what they all hate is if we can't breathe cuz really only ones with their heads on straight Don't know your head if you need to the rest in the town M U S L I M to be with him, M-U-S-L-I-M, I'm so blessed to be with him. Watch Little Wonders at their best. Vishay Shishura, Pratibhudh Bhad, Chanda Shattai, Apuna Shamprachar, Shakal, Agarotai, Bangla-Teshe, <laughs> Peace TV, bangla Quran, Atta Churantho Bhartta. Mohabishshir, Mohabishshay. <laughs> <laughs>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 शाइाबुर रहमान मदानीर आशून कुरान दिए जीवन गोडी परवर्ती अनुष्ठान पीस टीवी पिस فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبقى كانهم ان نراك من المحسنين قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعا عنده ان اذا الظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم الم تعلمون وعليكم موثقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذيكم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 قال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهاليين يوسف ويوسف واخيه ولا تيأسوا ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من الله تيأسوا من روح الله سمع الله لمن حمده في مصرات الذين انعمت عليهم الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيرا اذهبوا بقميصي هذا فألقوا على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ليح يوسف لولا أستغفر لكم ربي قال سوف أستغفر لكم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 وخضوعه له سجدا وقال يا اله هذا تأويل رؤيا يا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من العدو وجاء لمسلمم والحق <تصفيق> Oh Oh Asalaamu Alaikum Ami Muhammad Badroudja Nadvi, Aapna Radhekshan Peace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 পবিত্র এবং বিশুদ্ধ জীবন জীবনযাপন করার জন্য কোরআন দিয়েছে কি কি নির্দেশনা জানতে হলে দেখুন কোরআনের ওসিয়ত প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় বা সম্প্রচার দুপুর সাড়ে বারোটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায়